كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم.